الشافي يشفيك بسبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب الشافي هل ردتك الأوجاع وأتعبتك الآلام وأشعرك المرض أن الحياة رمادية اللون هل كرهت مراجعة الأطباء وتعبت من السير في ممرات المستشفيات واختلطت في عقلك أسماء العيادات بتواريخ المراجعات بأوجه المرضى إذن ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من أوصابها وأتعابها إنه اسم الله الشافي اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلا لتقرأ عن هذا الاسم الرحيم هذا الاسم الذي ستعلم بعد ان تتفيأ ظلاله ومقدار حاجتك اليه ومقدار بعدك عنه ايضا لا مرض بعد اليوم الشافي من اسمائه سبحانه التي نحمده عليها نحمده ان تسمى بهذا الاسم وان اتصف بصفة الشفاء وان كان هو وحده من يشفي ويعافي اجساد عباده وهو اسم يفسح عن معناه ويعكس ظاهره خبايا باطنه والشفاء متعلق بالمرض ولأن المرض في حياة الإنسان عرض متكرر الحدوث متنوع الآلام متعدد الأشكال لا تكاد تخلو منه نفس فمن شفي من مرض عينه شعر بصداع رأسه ثم ان سكن صداع رأسه آذته خشونة مفاصله فإن هدأت تلك الأوجاع أخذته الحمى فإن بردت الحم ارتفعت التهابات القولون لديه فإن خفتت هجم عليه عصب الضرس وهكذا لا يكاد يخل يوم من ألم فإن عمت العافية جسده نظر فإذا بأخيه يتأوه أو أمه تبكي أو ابنه يأن أو حبيبه يتألم الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي لتسجد آلامك في محراب رحمته وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته المرض فضيحة كبرى تبتلى به غطرسة البشر ذبول مفاجئ يفقد فيه الإنسان ازدهاره نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الجسد أن تنطفئ نظارته مؤقتا حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئا أشبه ما يكون بهذا المرض إنه الموت فكما أن المرض نهاية الحيوية فكذلك الموت نهاية الحياة أيها الإنسان إن حقيقتك الموت وإن كل شيء فيك يشبه الموت نومك موت مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة فاشتباب موت الطفولة والكهولة موت الشباب إنك أشبه بالموت من الحياة ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادنا أنها إلى زوال وبينما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده وهم يحملون على رؤوسهم تيجان الصحة والعافية بينما يحدث ذلك تستيقظ في داخله ذكريات التراب فتعم كيانه نكهة المقبرة شعر بذلك أم لم يشعر روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع الموتى وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك وارتجاف في أطرافك الباردة ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودعة أولئك الزائرين ولما يأخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيدا يأذن الشافي سبحانه للدائب الانصراف عن جسدك ويأمر الصحة أن تعاود سيرتها الأولى فإذا باللون الوردي تصعد على وجنتيك وتعود ابتسامة أثبلتها أيام الرحضاء يشفيك بلا سبب لأنه الشافي يشفيك بلا سبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب يشفي بالأعشاب ويشفي بالأدوية المفردة والمركبة ويشفي بالغذاء ويشفي بالماء ومن أغرب ما قرأت أن طفلا مصابا بالسل وأمراض أخرى زعم الأطباء أن موته قد شارف وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى الريف ليستمتع في آخر أيامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول الطبيعية وإذا هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل طاعن ونظر إلى عينيه الذابلتين وسأله هل تريد الحياة يا بني؟ فهز رأسه النعم فقال كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل طعاما ميتا؟ عليك بالطعام الحي اللحوم والخضروات وكل ما خلقه الله في الطبيعة وما زالت حرارة التراب فيه واثر الحياة عليه يقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل التصديق والانسياع فصرت لا اكل الا الطعام الحي الطعام الذي يحمل في داخله حيوية الحياة النابضة اللحوم بانواعها والخضروات باشكالها والخبز الحار قريب العهد من الحقل والفاكهة الناظرة يقول فتحسنت صحتي وتورد جسمي مما حدا بأبي أن يذهب بي إلى المستشفى وبعد كشوفات وتحاليل فغرت أفواه الأطباء المرض لم يعد له وجود يحكي هذه القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين بالغذاء في العالم إنه جايلورد هاوزر في كتابه الغذاء يصنع المعجزات نعم حكم عليه الأطباء بالموت ولكن ملك الملوك لم يحكم عليه بذلك نعم أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف ولكن الله لم يرد ذلك نعم عجز الأطباء عن علاجه ولكن الله لم يعجز ولن يعجز ولا يعجز لا تدري من الذي أودع أسرار الشفاء في الخضروات واللحوم وغيرها من النباتات والأشياء التي في متناول أفقر رجال الدنيا إنه الله الشافي سبحانه فلعلك مصاب بمرض وأنت لا تدري وتأكل الطعام الذي فيه شفاؤك وأنت لا تدري تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم أصلا بمرضك ولا بشفائك وقد يضع سبحانه شفاءه في الماء وكلنا يحفظ ماء زمزم لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم وكم من مريض أضناه المرض فأدمن شرب هذا الماء المبارك ثبارئ بإذن الله ومن استعرض أحاديث الشفاء وجد كم من كبيرا من الأدوية النبوية جمع بعضها ابن القيم في كتابه الطب النبوي فمن الأدوية على سبيل المثال للحصر القص البحري والهندي وألبان البقر وسمنها والسنى والسنوت والحبة السوداء والتلبينة وقيام الليل وفي كل ذلك أحاديث صحيحة وهو سبحانه يشفي بالصبر ويشفي بالدعاء ويشفي بالصدقة ويشفي بالاستغفار ويشفي بالتوبة ويشفي بالرضى ويشفي بلا شيء وعاد النور دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفى الملك عبد العزيز بتبوك والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللون افقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة سألناه فإذا به يقول لنا أن ابنه منوم في الدور العلوي قد وقع عليه حادث وفقد بسببه بصره يا لهول فجاعتنا فكيف بفجاعة قلب هذا الأب قال برجاء أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني على الله أن يشفيه نهض صاحبي على الفور وذهب معه وبعد ساعة عاد صاحبي وأخبرني أنه رقاه ثم أمسك بالأب وصبره وأخبره بحديث داو مرضاكم بالصدقة قال فأخرج الأب من جيبه 500 مائة ريال وقال له تصدق بها بنية الشفاء عن ابني بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته عاد صاحبي بعد نصف ساعة تقريبا متهللا وقال أبشرك صار يرى شيئا من نور الغرفة ثم اخبرني ان الاب اعطاه الف ريال ليتصدق بها كان ذلك اليوم نهاية الاسبوع يوم السبت اخبرني صاحبي ان الاب جاءه واخذه الى غرفة ابنه ولم اصدق حين قال لي ان ذلك الطفل قد صار يرى سابق عهده لقد عاد بصره وصار يرى الحياة من جديد من الذي شفاه من الذي كتب لعينيه الحياة من الذي اعاد ذلك الضياء الى مقلتيه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه قال لبصره عد فعاد البصر عد إليه لا يريد منك سوى العودة إليه أن تتلمس الطريق المؤدي إليه عد إليه بالرضا عد إليه بالسجود عد إليه بالتوبة عد إليه بالاستغفار وعد إليه بالصدقة عد إليه بالاعترافات اطرق بابه ثم ارتقي بالشفاء ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها ذلك ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك إلا إذا أراد الله ذلك أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي يسافر به ابنه إلى مصر لزراعة كليا فاتفق الأبناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة ألف ريال سعودي ثمنا لكليتها وفي الصباح كان الجميع في المستشفى فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت بيع كليتها له دخلت اليه في خفر وحياء فسألها ما الذي دعاك الى ان تبيع كليتك لشيخ كبير مثلي فقالت الحاجة اسرتي فقيرة واخوتي في الجامعة يجب علي ان افعل شيئا لأساعدهم كأنها صفعة أيقظته من سبات نسي معه احتقان الدم الفاسد في جسده تساءل في نفسه أي أيعقل أن يستغني إنسان عن جزء من جسمه عن قدر من حياته لأجل أن يأكل أن يعيش طلب على الفور أبناءه فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا به إلى السعودية فقد ألغى فكرة الزراعة وأخبرهم أن مبلغ المائة ألف صدقة منه للفتاة لا يأخذ منه ريالة وبعد مقاومة من أبنائه وغضب من بعضهم رضخوا لرغبة أبيهم وبعد عودته إلى المستشفى يذهب إلى المستشفى كالعادة للغسيل ومع فحص دوري يكتشف الأطباء وبذهول أن كليته عادة العمل قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جراح إنه الملك الذي ينظر من علياء ملكه فيشفي مريضا ويسعد مكروبا ويعيد مسافرا ويبرئ جريحا موعد مسبق يمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتشعر بالآخرين فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع المرض لأنه لم يعد للمرض فائده الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد مسبق وبطاقة تؤهلك للعلاج وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الأقل هو الله فقط قل يا الله فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها إنه مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء يقول صديقي إنه سمع تهشم عظام ذلك الطفل تحت إطارات سيارته أوقف السيارة وحمل الطفل إلى المستشفى وقلبه يرجف جاء أبو الطفل وجده كان صديقي فاقد الصواب لم يدر بخلده أنه سيقتل طفلا في حياته كان صوت العظام المتكسر يتردد في أذنيه أقبل إليه جد الطفل وهدأ من روعه وأخبره أن ما يكتبه الله سيكون وسيرضون به صلى بهم ذلك الجد صلاة العشاء في مسجد المستشفى وقرأ وبشير الصابرين بكى صديقي بحرقة بعد الصلاة خرج الأطباء وأخبروا الأب والجدة أن الأمل في حياة الطفل ضئيل فهو يعاني من تهشم فضيع في الجمجمة سعق صديقي عاد خائر القوى إلى بيته غاب عن العمل أسبوعا كاملا فقد كان في صدمة مذهلة لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جده ودعوات أمه ويقين أبيه وتعلق الجميع بالله بعد أقل من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجميل فإذا به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدث معنا صدق الله وأخطأ الأطباء صدق جابر العظام المنكسرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها من الذي يقدر على أن يلأم تلك العظام المتنافرة ويعيد البسمة إلى ذلك الثغر وينفخ الروح من جديد في جسد فتحت له أبواب المقبرة الله وحده من يقدر على ذلك ضع النقطة هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم سليم من أي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا يقولها عليه السلام فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجء إلا للحي الذي لا يموت وإذا مرضت فهو يشفين هو وحده لا أحد سواه يشفيني ضع نقطة هنا لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك ولن يفيدك غيره إذا لم يرد يرد الجدري جسد أيوب عليه السلام تتشتت أسرته تتبعثر أملاكه أكثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه وهو صابر محتسب تشتعل الأسقام في جسده وهو منكس الرأس لمولاه وبعد سنوات البلاء يند من شفتيه دعاء حي دعاء منكس رأسه بذلة دعاء ممتلئ باليقين إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإذا بأبواب السماء تتفتح بالرحمة وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل ذلك المهموم المكروب تنتهي في ساعة سنوات العذاب ليأتي عهد الشفاء لماذا تذهب إلى غيره؟ لماذا تلتجأ إلى سواه؟ لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك؟ وتنسى الحي الذي لا يموت؟ من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر؟ كيف ضحكت عليك الحياة بهذه السرعة؟ ونسيت ذلك الذي أخرجك من بطن أمك دون طبيب؟ وخلق لك في صدرها رزقا حسنا؟ وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على صدرها لترضع أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة لتضمك وتعتني بك أبهذه السرعة نسيته أهكذا ظننت أنه يمكنك الاستغناء عنه ها هو سبحانه بالمرض يذكرك بأيامك الأولى بالمرض يقول لك عد إلي فكما خلقتك من عدم فأنا وحدي الذي أرفع عن جسدك السقم الرضا قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن فها هو أيوب عليه السلام يأمر أن يضرب برجله الأرض هذا مغتسل بارد وشراب لقد كان الدواء بالقرب منه لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله حتى تكتمل أسباب الشفاء فلما شاء الله علم أيوب مكان الدواء فنجع الدواء بإذنه سبحانه أنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين فدواءك إن شاء الله قريب فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة الرضا دواءك فيك وما تشعر ودواءك منك وما تبصر إذا رضيت عن الله أرضاك الله المرض من أقصى اختبارات الرضا فإذا كانت إجاباتك في هذا الاختبار راضية كانت النتيجة مرضية بإذن الله قد يسأل البعض كيف أرضى بالمرض وفيه الألم المكروه فطرة كيف أرضى بالشيء الذي أكرهه يجيب الإمام ابن القيم على هذا التساؤل قائلا لا تنافي في ذلك فإنه يرضى به من جهة اقتضائه إلى ما يحب ويكرهه من جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء فإنه يجتمع فيه رضاه به وكرهته له قل من بين آهاتك ما أمر به نبيك أمته أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قلها بقلبك بل روض قلبك على الرضوخ لمعناها بل اغسله بها غسلا فالرضى عن الله فرع عن الرضى بالله فإذا رضيت به أرضك اجعل قلبك يتنفس الرضى اجعله يتلذذ بالرضا ثم تأمل جسدك وسترى أمارات الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك يرجع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت على وشك المغادرة اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرف فيه إلى ربك من خلال اسم الشافي أنهار الذنوب لقد مرضت كثيرا في حياتك أليس كذلك؟ من شفاك؟ أليس الله؟ لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يعجزه؟ هذا الظن وهذا الإحساس يستحق العقوبة منه قد يكون مرضك عقوبة لاعتقادك المريض انفض المرض عن قلبك أولا ثم التجئ بالشافي إلى الشافي يشفك كل هؤلاء المرضى في المستشفيات ينتظرون الإذن لهم بالشفاء من الشافي سبحانه ليس هناك آهة إلا ويسمعها ولا ألم إلا ويعلم موضعه ولا زفرة إلا ويرى نيرانها في الفؤاد ثم إذا ما تم مراده ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب أمر سبحانه العافية أن تعود فإذا بك تمشي في أرض الله وقد اغتسلت من الذنوب لأنه الرحيم يشفيك لأنه العليم يشفيك لأنه الحليم يشفيك لأنه القدير يشفيك لأنه الله يشفيك معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء معه ستنسى مواقع المستشفيات معه ستلغي مواعيد العيادة ابني في غرفتك مستشفى جديدا اسمه السجادة واعقد موعدا مع السجود وسجل في قلبك اسما واحدا الشافي اللهم يا شافي اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة ولكل جسد منهك ولكل قلب متعب انك سميع الدعاء